تزن بريبه وتصبح غرثا من لحوم الغوافل حليله خير الناس دينا ومنصب نبي الهدى والمكرمات الفواضل حليله خير الناس دينا ومنصب نبي الهدى والمكرمات الفواضل حليله خير الناس زينا ومنصبا نبي الهدى والمكرمات الفواضل عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام وساعي مجدها غير زائل حصان رزان ما تزن بريق وتصبح غرثا من لحوم الغوافل مهذبه قد طيب الله خيمها وطهرها كل مسو و حصان رزان ما تزن بريبه وتصبح غرته من لحوم الغوافه فان كنت قد قلت الذي قد زعمتوا فلا منفعه تنتئ الي اناملي عصان تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافر وإن الذي قد قيل ليس بلا ليس بلا بها الدهر بل قول امرئ بيا ماحل حصان وزان وتصبح غرفة من لحوم الغوافل فكيف هودي ما حيت ونصرتي لآل نبي الله المحافل حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرفة له رتب عال على الناس كلهم تقاصر عنه سورة المتطاولين حصان غزال ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل وائت كل يوم في لكن له حره من المحصنات ويرذات روايل حصان رزان ما تزن بريبه وتصبح غرذه من لحوم الغواثل حصان رزان واليوم في لحوم الغوافلي حصان غزال ما تزن بريبة وتصبح غرذا من لحوم الغوافلي حصان غزال ما تزن بريبة وتصبح غرذا من